ثم يغني به بريئا فقد احتمال بهتانا فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولو انا فضل الله عليك ورحمته لهم نطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 وَلَا نَتَّخِذُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا ضَلًّا نَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا ضَلًّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 أولئك يدخلون الجنة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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي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 عليهه ما أي يصح بينما صل حال وصنح خائير ورحضرا الآنفنس الشح.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 إَكُنْ غَنِييا أَ فَقيرًا ثمَم اللَّهُ أَوْناَا بِهِمَا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 لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 وَول يجعلَد اللهَّ لِبِكافِرين علىز مُؤمنِنينَ سَبلا إِ المُنافقينَ يُخادِعون اللهَّ وَهُو خادِعُهُم وَإذا قاموا إلى الصَّلااتِ قام كُسَلَ وَإذا قاموا إلى الصَّلاةِ قام كُسَلَ يرونَّ سَول يَذكُرونَ اللهَّ إلا قَريلا مذبذ بين بين ذلك مذبذَ بين بين ذلك لا إلَها أنااء وَلا إها أنا وم يبدل الله فتجدهُ سبيلا يا أيه الذيينَ آمم لا ت التخذ الكافرينَ أووليا أم دون مؤمنيد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 لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ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 عذابًا لكن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتَونَ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ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 وأخذنا منهم ميثاقا غنيظا بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غرفا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 ج النظم إ أَ حن إلَيك كما أَ حن إ نحيَّبيين م بدي وَووحَينَا إى إبَهِيمَ وَإسماعلَ وَإِسحَا قَاعقُوبَ وَالْأَسْبَطِ وَأَوبَ وَيون سوَعيزَا إا أَووحَنا إلَكَكَمَا أَ حَينَا إ نُح وََّ بِيينَ مِن بَعِْه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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 عادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك